فإذا أنت على الفرك فقل الحمد لله து குணிலபீ காத்திரு <laughs> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَغِينَ ثم أنجأنا من بعدهم قرنا آخر فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن احبود الله ما لكم من إله إله إله أطلقتن <تصفيق> تنكون <تصفيق> <تصفيق>